جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سائر يقول هل يفهم من كلام ابن القيم أنه لا مزية في أكل الخل؟ ابن القيم رحمه الله ذكر فوائد للخل وكلام ابن القيم لا يفهم منه أبدا أن الخل لا مزية له لكنه يبين معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل ليس المراد بذلك أنه أفضل أنواع الادامات مطلقا ليس هذا هو المراد وإنما قال ذلك باعتبار الموجود والمتيسر عنده في بيته صلوات الله وسلامه عليه نعم هذا متعلق بدرس أمس يقول عندما يلعق أو يلعق لمن تكون البركة على كل حال البركة في تحري السنة البركة في تحري السنة فإذا تحر الإنسان السنة فلعق إصبعه أو العقها، فإن البركة حاصلة باتباع السنة وتحريها والسنة كلها بركة يقول في هذا الزمان كثر الطعام وتنوع وأصبح يرمى فما هي نصيحته هذه حقيقة من الأمور المؤلمة المحزنة والله تعالى يقول كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى كلا إن الإنسان يطغى الرآه استغنى كثرة الطعام عند الإنسان إذا لم يضبط نفسه مع كثرته بضابط الشرع واداب الشرع يدخل في حد الإسراف والتبذير وامتهان الطعام وعدم اكرامه وغير ذلك من المخالفات الكثيرة وغير ذلك من المخالفات الكثيرة ولهذا ينبغي على الإنسان أن يذكر نفسه دائما وأولاده بنعمة الله عليه بهذا الطعام وتيسيرا حتى يتعامل هو وأولاده معه معاملة صحيحة ليس فيها تبذير ولا إسراف ولا مخالفات لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وكثرة الأطعمة, كثرة الأطعمة هي من أسباب مثل هذه المخالفات وإلا لو كان الطعام الذي عند الإنسان في بيته طعاما قليلا لا يبدر ولا يترك منه شيئا يسقط ويلعق القصعة إذا كان عنده الطعام الذي عنده قليل وعن حاجة تجده يأكله برعاية وبعناية وبإكرام بينما إذا كثر كثر الطعام عنده فإنه يقع في الإسراف والتبذير إلا من رحم الله ولهذا مع كثرة الطعام وتعدده وأنواعه يجب على الإنسان أن يعنى عناية تامة مع نفسه وولده وأهل بيته بمراعاه هذه الآداب العظيمة آداب الشريعة التي جاءت عن نبينا صلوات الله والسلام عليه وقد مر معنا جملة منها عند المصنف وسيأتي أيضا جملة منها في الأحاديث والأبواب القادمة عنده رحمه الله تعالى يقول هل الجلوس على الكرسي عند الأكل منهي عنه وهل الاتكاء عند شرب الشاه والقهوة منهي عنه الأك الأكل عن, عن جلوس على كرسي أو نحوه لا أعلم ما يدل على النهي عن ذلك لا اعلم ما يدل على النهي عن ذلك لكن النبي عليه الصلاه والسلام كما مر معنا ما اكل على خوان والخوان هو الشيء المرتفع يوضع عليه الطعام فما أكل عليه الصلاه والسلام على خوان ومر معنا أن انس بن مالك وراوا الحديث وهو الذي ذكر أن النبي عليه الصلاه والسلام ما اكل على خوان كان عنده رضي الله عنه خيوان، فهذا من أمور المباح، والأصل في هذه الأشياء الأصل فيها الاباحه والحل الأصل فيها الإباحة والحل ولا أعلم شيئا يفيد النهي عن ذلك والشرب متكئا هو بمعنى الأكل متكئا والمعاني التي مرت معنا وذكرت في الأكل أيضا تنطبق على الشرب نعم يقول في الحديث هل أخبركم بأكبر الكبائر هل الإشراك بالله أصغر أم أكبر؟ هل الإشراك بالله قول النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين هل الإشراك بالله المراد بالشرك هنا السرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله الاشراك بالله وجاء في بعض الأحاديث أن تجعل لله ندا وهو خلقك